في الإنسان في اللي عايزين في, في سريق ربنا يهمه إن ربنا ربنا هو نفسه وأيضا تنسل في حياته وبالتمرار يصل ويقول له لتاكن مسيئة حياتنا الروحية ليست استقلالا عن الله إنما نحن جزء من مملكة الله من ملكوت الله ليس لنا مسيئة خاصة إنما مسيئة ربنا هي التي تمثل في ملكوته أسانا كده بنقول له ليأتي ملكوتك لتكن مسيئتك فلما أنت تملك المسيئة بتاعتك فيها التي تم لما الواحد يقول له لتكن مسيئتك يعني لتكن مسيئتك لا مشيئتي أنا ولا مشيئت الناس لا مشيئتي أنا ولا مشيئت الناس إنما مشيئتك طبعا حكاية لتكن مسيئتك وان كانت طلبة واحدة لكنها تحمل العديد من الفضائل ازاي مت ممكن تقدر تقول لتكن مسيئتك من كل قلبك الا لو كان عندك ايمان ايمان ان مسيئة الله صالحة وحكيمة وخيره مهما كانت تبدو غريبة أمامه مشيئة ربنا كلها حكمة وكلها خير وكلها بركة وكلها فائدة وصالحة وسليمة لا تعتمد على مقاييسك أنت أو فهمك أنت إنما تعتمد على إيمانه الانسان اللي عنده ايمان باستمرار يرضى بما الله ويفرح به بس يرضى يرضى بها ويفرح به ويرى ان فيها كل الخير ايا كان والانسان المؤمن بيشوف ان ربنا في مسؤته يرى ما لا نراه نحن يرى ما لا نراه نحن وفي امور واضحة امامه بالنسبة للحاضر والمستقبل مش واضحة امامنا احنا فعشان كده يتق بربنا يقول يا رب لتكن متئ ولا يتكف الله أبداً مهما كانت متئتنا لا يتكف الله أبداً مهما كانت متئتنا دي عايزة فضيلة أخرى إلى جوار الإيمان هي فضيلة إنكار الزاك اللي بيتأتنى في حياتنا وما نغذرش يقول لتكن مسيئةك او ما نقل هاش بنفسك ذات موجودة يعني ايه ذات موجودة تبتلنا رأينا حكمنا على الامور هو دا اللي بيقاف اصاب مسيئة الله لكن الشخص ممكن ذاته او الشخص الذي يعيش في صواضع امام الله ويقول له يا رب انا لا اعرف لا افهم اين يوجد الخير وليست لي بصيرة صادقة وحكيمة انما انا امامك جاهل التمت حكمتك واللي انت تشوفه هو اللي كويس مش لما هشوف وانا ما عرفت حاجة الانسان الذي لا يعتمد على فكره ولا على ذكائه يقدر يقبل مشيئة ربنا ويقبلها بدون جدال لان حياة الاسفضاع لا تجابل كثيرا ولا قليل. يعني ما يجدلش ربنا يقول له ليه يا رب كثيرا او ما يعرضش في مسيء الله؟ في بعض ناس جدلوا وعرضوا وانتهى الامر بمشيءة ربنا برد يعني موسى رفض ان ربنا يرسله قال له انا ما فهمت انا مش فاهم انا لا اعرف اتكلم انا برضه انتهى امره لانه نفذ مشيئه ربنا وراح زي ما ربنا عايز ارمي انه لا اعرف ان اتكلم لاني ولد قاعد قد اطرادته برضه مشيئه مشيئه ربنا واحد ثاني زي يونان جري وهربوا وبلع وحوث وخرج من الحوث في البحر وبرضه نسل رشيء ربك فما في داعي ان الانسان يجادل كثيرا في ربنا انما يقبل برضا كل ما كان الانسان متواضع كل ما كان يقبل مشيء صلى الله في رضا مش بس رضا رضا وثقة وفرع إنها مشيئة صالحة ومشيئة قوية ناس كثير يعطبوا ربنا عتاب كثير جدا كما لو كانوا يضخموا أكثر من ربنا وناس سنين يلحوا على ربنا الحاح سبيل اللي لابد ينفذ اللي تمخوهم طيب جاي اللي تمخوهم ربنا مش مواطق عليه الحاق بالصلوات كثيرة باطوام بغير بغير بغير طب ربنا ربنا مش عايز كده الإنسان يصلي ويصوم ويقول للربنا لا تكون مشيئتك ويبقى راضي باي في الحلول وما يزعلش مع ربنا لتكن مشيئتك عايزة ايمان وعايزة انكار ذات وتواضع وعايزة ايضا تجرد لان مدام الواحد ليه رغبة معينة ومتمسك بالرغبة مش قادر يقول لتكن مشيئتك لان لتكن مشيئتك بسرطة مشيئتك تكون في تنفيذ رغبة لك تبا زمنات تجدتي اما انا مش عايت نشيء فرصن اذا كانش جد رغبته اما الانسان اللي عنده فضيلة التجرد وتجرد من كل رغبة يقدر يقبل اي شيء من يضله لانه مش متمسك بحاجة لا متمسك بشيء ولا متمسك برأي ولا متمسك برغبة وإنما نتسلم نفسه ربنا يبقى حكاية التجرد في فضيلة التسليم والإنسان في فضيلة التسليم بيسيب كل حاجة ربنا ذاته كلها في إيد الله ذاته كلها في إيد الله ويقول له انا سلمتك حياتي وانت تقود هذه الحياة كما فتاك في اية الصرق باية الصور يا رب دا تكون مفيدة دا التجرد من كل شيء والتسليم حتى بالنسبة للصحة والمرض او بالنسبة للحياة والموت قد جيد بسيلة يصل في عمق التسليم الى ان يقول ان الانسان اذا كان مريضا حتى لا يطلب من الله الصحة لانه لا يعرف ما هو المفيد له الصحة انا المرض جيد المرض يكون افيا ليه من الصحة ويا مناسك الأمراض استفاد روحيا وفي الصحة بعض عنوية وفي الموت الكنيسة التي تعلمنا هل نقول لتكن مشيئتك إذا مات إنسان يدخل إلى الكنيسة بصلاة الشكر أول صلاه نصليها عليه صلاة الشكر نقول ربنا نذكرك على كل حاله ومن اجل كل حاله في كل حال ليه لان نحن قابلين مسيئة ربنا ولذلك الانسان الذي يعيش في مسيئة الله يحيا دائما في حياة الشكر وبالتالي يحيا في سلام قلبي دائم لأنه لا يوجد ما يعكر سلام القلب. القلبي لأنه وقت ربنا، الإنسان بيتعكر سلامه لما يكون به رغبات والرغبات دي من في بيسه فبيتعب وبيتعب وبيتعب في السلام لكن اذا كان انسان متجرد من الرغبات ومسلم لربنا ويقول له لتكن مشيئتك كي يبقى مشيئتك في السلام ابدا وبالتالي الذي يقول لتكن مشيئتك لا يقع ابدا في التزمر يعني لا يحيا في حياة التزمر ابدا انه يتزمر على ربنا يبقى راسب مشيئتك ولا يقع ايضا في الشك لانه مؤمن بان ربنا محب حتى في حالة رفض لصلكه او في حالة اخذ اي حاجة منه فكرته عن محبة الله لا تتغير ايمانه في ربنا لا يحتاج شاعر بان ربنا صانع الخيرات حتى لو كانت هذه الخيرات ضد ما الانسان الروحي لا يناقش انما يتقبل في ايمان لا يجادل الله انما يفرح بالرح اعمال الله بالنسبة له ليست موضوع مناقشة انما موضوع ثقر لان ثقة بالله لا تحج لذلك يحيا في حياة الفرح الدائم. الإنسان اللي اللي يقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض يتذكر كيف أن الملائكة ينفذون مشيئة الله كيف ينفذونها بكل دفقة بكل سرعة بلا إبطاء بلا مناقشة بلا شك نهما كانت غريبة يعني ربنا يقول لي يا ملاك اقتل كل ابكر ما يروح يبتسل ما يقولوش عشانيه وازاي والامر ده غريب ربنا يقول لي ملاك اضرب مية وتمانين الف من جيس سنة حديب يضرب ارفع فيه فقال أرسلني صم ما بيناقش ما بيقولش بخير وبشر إنما كل أعمال الله خير كل أعمال الله خير ينفذها الملاك من غير من يتناقض يعني عنده اخراج لوت سليما زي حرص سلوك من الاثنين ما ترؤوش هنا حكمت ربنا وهنا حكمت ربنا وده صح وده صح الانسان الروحي لا يشارك الله في التجدير انما ينفس مسيحة الله في حياته ويرضى بمشيئة الله في حياته عملوا بالنسبة لله ليست المشاركة وانما التمثيل والشكر عكس كده اناس يريدون انهم هم اللي يدبروا وهم اللي يفكروا وربنا اللي ينفروا يعني يا رب لازم تعمل لي كده ولازم كامل كده ولازم تعمل من كده يبقى ربنا هو اللي بينفذ وهم اللي بيخططوا لربنا وربنا ينفذ لا مفروض ربنا هو اللي يخطط لنا وإحنا اللي نفذ أو نقبل تنفيذه فينا شوفوا بعض الأشخاص الأبراد في عبارة اللي تاكل ربنا يقول لي خذ ابنك وحيدك وقدمه محركك لم يناقش لم يجادل انما قال له اللي تاكل مسيئتك وخذ يقدمه سبيحة فينا. احنا مع ربنا ما نفكرش انما نتقبل امره بكل رضا بكل حب تنفيذ مسيئة الله بكل سرعة يعني في إنسان يتباطأ في التنفيذ زي ما لوض تباطأ في الخروج من تدوم لا الملائكة ليقال عنهم بارك الله يا جميع ملائكته الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه يعني بسرعة بلا إصراء بلا تردد فيه انسان يجيله امر حتى من اب اعترافه او اي واحد اكبر منه وينفذ لكن ينفذ بالتباطؤ بالتساخل بعد مدة مش باين عليه انه راضي وبيقول لتاكن مش ايش فيه الخضوع لكن مفيش القبول مفيش الايمان لكن يقول لي تكن مشيئتك فيه الإيمان وفيه القبول من بس الخبز احنا بنقول له ما أبعد أحكامك عن الصحب ومع ذلك كثيرا ما نفحص أحكام الله ونقول يا رب لماذا يحدث كذب أبر أنت يا من أن نقاطمك ولكني مكلمت من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشراف اتماعنا كل الغاجرين غادرا زي ما قرمي النبي قال اللي يقبل مشيئة ربنا يرى في كل شيء خير يعيش متأملا في هذا الخير باستمرار، وبعبارة لتكن مشيئة يأخذ خبرات روحية جديدة في حياته كل يوم انه امور كانت تبدو امامه غريبة وبعدين وجد فيها كل الخير فيما بعد كانت غريبة لما كان بيقسها بحكمته الخاص لكن وجد فيها كل الخير بحكمة ربنا. الانسان اللي ينفذ مسيئة ربنا في حياته ينفذها مهما كانت العوائق بس مهما كانت غريبة سيتقدم ابنك وحيدك مهما كانت العوائق زي داود لما وقف اثار دنيا في عوائق لكن المهمون زي دانيال لما في الجب في عوائق لكن المهمون المهم انه مشيئة الله تنفذ اللي يقول له اللي تكن مشيئتك يقول معها ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس يعني هو ينفذ مشيئة ربنا ويتوحى مهما كان تصلي وتقول يا رب اللي تكن مشيئتك يعني لا ايضا لتكن مسيئتك لا مسيئة الناس الأسرار لتكن مسيئتك لا مسيئة أخي توفر ولا مسيئة أخاف ولا أي مسيئة خاطئة ضد حكمتك وضد إرادتك هنا لتكن مشيئتك تتحول الى صلاة يعني نفس يا رب لا تترك الحرية للناس يعملون الخطأ ويضرون حياتنا ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتك غيرك وحتى لو نفذت مشيئة غيرك بنوع من تسامحك انت هتنفذ مشيئتك في الآخر يعني تدي فرصة لغيرك ولكن برضو مشيئتك يا رب هتنفذها في الآخر زي قصة يوسف الصديق مشيئة الأشرار نفذت أولا في بيعة في فيكنس ولكن مسيئة ربنا في حياته نفذت أخيرا عبادت يا, يا رب لتكن مسيئتك كما في السماء كذلك على الأرض معناها أن تتحول الأرض إلى شبه السماء والناس الذين فيها كشبه ملائكة ينفذون مشيئة الله على الأرض كما هي منفزة في السماء المهم ان الانسان اللي يقول لتكن مشيئة ربنا في يقول انا مش عارف ايه مشيئة ربنا في هذا الموضوع وناس كتير ساعات يتساءلوا يترى ايه مشيئة ربنا مشيئة ربنا كلها حق وكلها خير يعني اي امر تراه ضد الحق او ضد الخير يبقى مش مشي ربنا مسيئة ربنا خلاص كلنا في فأي شيء يتعارض مع ليه يبقى مش مسيئة ربنا في بعض التفاصيل ربنا بيتمها الحرية الناس لكن لازم تقول كلها للخير ولا تحق مش موناها ان الانسان يتوسوت في كل حاجة ويقول شو مسيئة ربنا امشي في الخير و في الحق و سأكد ان كلسا ماتي في مسيئة ربنا ايا كان في التفاصيل ابعد العوائق الموجودة داخل نفسك امام مسيئة الله لان المسيح بيقول كم مرة ارى ولم تريد تريده جايز. عدم تنفيذ مسيئة ربنا سبب شيء في داخله لتكن مسيئتك لها عدة معاني معنى انك انت تنفذ مسيئة ربنا ومعنى ان الناس ينفذون مشيئة الله بالنسبة لملكوت الله بالنسبة ليه بالنسبة للكنيسة كلها بالنسبة لكل امر يحدث تطلب ان مشيئة الله تكون فيه وايضا فهم المعنى علمني يا رب مسيئتك علمني طرقك علمني سبلك تهني ووضح اماني مسيئتك لكي انفذ ولا اقع في خطيئة جهد لان انا عايز انفذ مسيئتك بس مش عارف و ايضا يتكن تحمل طلبة انك تطلب من الله القوة التي تنفذ بها مشيئته و التي ينفذ بها الناس مشيئة و ايضا ان يزيل الله جميع العوائق التي تخش ضد تنفيذ مشيئته الانسان اللي يقول لتكن يا جايش مفتوح لا يسعب من جوه ولا يسعب من بره ولا يضطرب ولا يقلق ولا يتضايق وانما بالتمرار مفتوح وفرحان بالرب شاعد ان ربنا ينفس نشيئته على الله وأيضا الذي ينفذ مشيئة الله لا يقع في خطيئة ولا يقع في مسئولية إنما لينفذ مشيئته الخاصة جايز يقع في خطأ وجايز يقع في مسئولية فلعطينا الرب باستمرار أن ننفذ مشيئته ولينفذ الله مشيئته في حياتنا ولا يستطيع المسيحة له ما تستطيع